صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بثقوى الله فانها وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فنسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم التقوى وان يميتنا عليها انه سميع قريب ايها الاخوه المؤمنون كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء مره في الصباح ومره في المساء وهذا الدعاء من اذكار الصباح والمساء ومشروع لنا جميعا ان نقوله في اليوم والليله مرتين هذا الدعاء هو الاستعاذة بالله عز وجل من العجز والكسل وهو داخل في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اصبح واذا امسى قال اصبحنا واصبح الملك لله الحمد لله الى اخره وفي المساء قلنا امسينا وامسى الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله الى اخر الحديث وفيه اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل العجز والكسل هذان المرضان اذا اصيب بهما الشباب خاصه كبر عليهم اربع لوفاتهم الشاب اذا اصيب بمثل هذه الامراض فانه ينتهي الحياه لا تقوم الا بنشاط لا تقوم الا بجد لا تقوم الا بعزيمه اذا اصيب الانسان بهذه الامراض عجز وكسل انتهى الكسل ايها الاخوه مرض واستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وضده النشاط والعجز ايها الاخوه يحتاج الى مقاومه بالعزيمه والاراده والاستعانه قبل وبعد بالله تبارك وتعالى الكسل ايها الاخوه الكرام له علامات واعظم مصيبه ان يصاب الانسان بهذا المرض وهو لا يدري كثير من الناس مصابون بهذا المرض وهم لا يعلمون الكسل ايها الاخوه اخطر انواعه هو الكسل الروحي وهذا يصيب طائفة كبيرة جدا من المسلمين رجالا ونساء شبابا وشيبا وأطفالا التكاسل أيها الإخوة عن الأمور الشرعية التكاسل عن العبادات لا سيئة ما العبادة اليومية الصلاة الصلاة أيها الإخوة لا خصوصيات الحج في السنة مرة الصوم الواجب رمضان الزكاه اذا حال الحول اذا بلغت الاموال النصاب الصلاه كل يوم 50 مره 50 مره خففها الله عز وجل الى خمس فلا مجال ايها الاخوه لمقارنه الصلاه بغيرها اذا اردت ان تقوم احدا فابدا بالصلاه تقدم انسان يتزوج اول ما تسال هل يصلي او ما يصلي واذا كان يصلي في المسجد او غير المسجد سؤال كل الناس يسالونه حتى بعض الاباء هو لا يصلي في المسجد واذا تقدم لابنته رجل يصلي في المسجد شاب يصلي في المسجد اطمئن قلبه اكثر وهو بنفسه لا يصلي في المسجد لانه يعلم في قراره نفسه ان الاتصال بالله عز وجل ضمانه انت تحت رعايه الله عز وجل اذن ايها الاخوه من اخطر انواع الكسل ان تتكاسل هذه الروح ويتبعها الجسد عن القيام الى هذه العباده الشرعيه بعض الناس ايها الاخوه اذا قام الى الصلاه قام الى العباده يقوم بتثاقل بعض الناس بعض الشباب مجامله لوالديه بعض الناس مجامله لزملاءه في العمل بعض الناس يكون معه احد فيقوم يصلي هذا التثاقل وهذا التاخر في الاداء دليل على وجود هذا المرض الخطير يا اخي بادر بعلاج هذا المرض والله ان لقيت الله به ربما لا تنجو ولكنك اذا اذا كنت حريصا على العلاج فان الله عز وجل سيعينك بعض الناس الان يقتصر في الصلاة مثلا على ما يدفع به عن نفسه المؤاخذة والعقاب فيفرط في أداء السنن والنوافل ودائما متأخر يدرك ركعه ومرة تفوته الصلاة واضح أيها الإخوة أن مثل هذه النوعية وإن كان فيها خير وتذهب إلى الصلاة لكن عندها كسل والكسل درجات كسل يقعد صاحبه بالكلية وكسل يضعف صاحبه وكسل يضعف يقصره عن بلوغ المنزله العاليه التي تنبغي لمثل هذا الانسان تامل يا اخي المسلم في وصف الله عز وجل لمن للمنافقين يقول الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا يهمهم الناس ما تفكروا في رؤية الله عز وجل لهم يا أخي المسلم إذا أردت أن تختبر نفسك فانظر إلى حالك إذا جاء وقت الصلاة وأنت مشغول مشغول ببيع وشراء عقد صفقة شراء أسهم بيع أسهم وربما هذا الأمر يضرك في دينك ودنياك وأنت لا تدري يصرفه الله عنك لو كنت تصلي ولكنك جاهل الله يعلم وأنتم لا تعلمون على سبيل المثال متابعة البرامج الفضائية أو متابعة المباريات الرياضية كم من الآلاف المؤلفة من الشباب المسلم من يضيعون الصلاة من أجل متابعة المباريات ثم إذا انتهت المباراة يسأل نفسه ماذا استفاد إلى درجة أن بعضهم قيل له وقال اخف الضررين ان تسجل لك المباراه حتى لا تفسد صلاتك وعبادتك وتنظر اليه قال لا اريد ان اراها على الهواء مباشره ما الذي تستفيد منه لا سيما ايها الاخوه ان كثيرا من هذه المباريات مباريات بين كفره الدوري الهولندي البريطاني الانجليزي الفرنسي الاسباني والان تفصل القمصان وتشترى متابعه لهؤلاء من قبل شبابنا تعلق تعلق اعجزهم عما ينفعهم وصار الشيطان يوجههم توجيها يمينا وشمالا الى حيث شاء ونحن ايها الاخوه لا ننتبه لمثل هذا المرض علينا ان نقاومه علينا ان نقول لشبابنا انتم مرضى بهذا المرض فعالجوه ونكلمهم باللتي هي احسن ان بقاء طائفه من اخواننا المسلمين من الشباب وغيرهم اسره لمثل هذه العادات يضيعون بها ما ينفعهم ويشترون مع الاسف غضب الله ومقته بمثل هذه الاشياء التافهه اذا عرضت نفسك ايها الاخوه على مثل هذه المواقف ستعرف هل انت مصاب بهذا المرض الروحي او لست مصابا من انواع الكسل ايها الاخوه الكسل الفكري الكسل الفكري ان تجد انسانا مؤهلا لان يتعلم مؤهلا لان يعرف ويطلع فيه ذكاء فيه سرعه بديهه يتمتع بمواهب لا حصر لها وطاقات هائله لكنه يقبرها ولا يستفيد منها يميل الى الدعه والراحه وقله الحركه طاقات مدفونه مواهب منسيه والسبب هو الكسل ضعف الهمه وكم من الشباب من اذا رايته وجلست معه تلمس فيه حده الذكاء وتلمس فيه مواهب ثم اذا رايت حاله رثيت لحاله تجده مع الاسف في كل طريق يسلكه لا ينجح السبب هو ضعف الهمه والكسل من انواع الكسل ايها الاخوه الكسل الجسدي وهو مرض يهدد العالم بأسره لا سيما مع المدنية المعاصرة وآفاتها فكم فات بعض الناس من المصالح الدنيوية والخيرات المتعددة بسبب الكسل بعض الناس والله ربما يموت من الجوع بسبب الكسل الكسل أيها الأخوة حرمان الكسل حرمان كثير من الذين يموتوا صاروا مع الاسف فقراء كان بامكانهم ولا زالوا ان لا يكونوا فقراء لكنهم استمروا الحاله التي هم عليها فصار الناس يعطونهم الزكوات والصدقات وبقوا على حالهم ولو ارادوا خاصه الشباب القادرين لو ارادوا والله يستطيعون ان يكونوا اغنياء لكن هذا المرض يخيم على رؤوسهم الجد يعني المال الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصب فانصب تصب عن قريب غايه الامل ان الكسل ايها الاخوه حرمان حرمان بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى حرمان من الاجر حرمان من الثواب حرمان من رضا الله عز وجل حرمان من رضا الوالدين بعض الناس يعرف بر الوالدين ووالداه موجودان ولا يبرهما الا بشيء يسير السبب الكسل ضعف الهمه يطلب منه والده ووالدته اشياء هو قادر عليها يقعده الشيطان بالكسل فيحرم نفسه هذا الحرمان العظيم الكسل حرمان من العلم العلم له لذة العلم والله له لذة لا سيما علم الكتاب والسنه حرمان من المعرفه حرمان من الثقافه حرمان من المال حرمان من السعاده بل اعظم من ذلك ان يحرم الكسول من الراحه التي تعقب العمل الراحه ايها الاخوه لا طعم لها اذا ما كان الانسان يعمل فالكسول ممن يرتاح مثل الذي يستيقظ من النوم ويقال له تعال تفضل نريدك يقول انا اريد ان ارتاح من النوم بعد النوم قليلا انت نائم ترتاح بعد النوم الراحه لا طعم لها الا اذا ذاق الانسان طعما جد وطعما نشاط وطعما نصب وطعم التعب تاتي الراحه فيكون لها طعم خاص ومذاق فريد الشقاء ايها الاخوه لا بد له للكسول ولو نفسيا الكسول يظن انه يفر من الشقاء والله انه واقع فيه من كانت حياته كلها خمولا وكسلا تساوت عنده الايام لم يشعر بطعم الانتصار ولا السعاده ولا الفوز ولا النجاح عباد الله ان الكسل تجميد للطاقات الانسانيه افساد للحياه الاجتماعيه شلل للحركه الاقتصاديه ونهايته على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم مع الاسف الشديد فقر وفشل عام في الحياه ولو بحثت يا اخي المسلم عن اسباب الكسل بالنسبه للمسلمين خاصه ستجد انه البعد عن شرع الله لماذا لان حياه النبي صلى الله عليه وسلم كلها نشاط لا وجود للكسل فيها مطلقا انظر الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم كانت اعجوبه مليئه بالحيويه والنشاط في كل المجالات لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا رحم الله الامام الشافعي حين قال اني رايت وقوف الماء يفسده وان سال طاب وان لم يجري لم يطب الماء الراكد تتغير رائحته وبعض الفقهاء اذا تغيرت رائحته يرون انه لا يجوز الاستنجاء ولا الوضوء به تصوروا ايها الاخوه الماء متى يكون طيبا اذا جرى السعي في الارض ولا شك ايها الاخوه الكرام ان من اسباب الكسل طبيعه بعض الناس وتربيه بعض الناس والترف الزائد من اسباب الكسل مع الاسف الشديد ولكن من راى في الواقع يجد ان بعض الذين يملكون الاموال الطائله والله لا يعرفون الكسل المال في كثير من الاحيان يؤدي الى الترف والكسل لكن اذا كان الانسان عنده قابليه لهذا المرض نعود مره اخرى ونستعيذ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 ومن تتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله كيف نقضي ونحارب هذا المرض هذه الظاهره الكسل اخى المسلم اولا عليك ان تتذكر دائما ان الكسل مرض لا بد من علاجه ولهذا اكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة من لا بد يا الاخوه الا ناخذ ما جاءنا عن الرسول عليه الصلاه والسلام لا ناخذه بدون تفكر وتدبر يعني لما يكون اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا يعطيك رساله الى ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله يقلبها كيف يشاء فلا تغتر بصلاتك ولا تغتر بدينك ولا تغتر بصدقتك ولا باحسانك اسأل الله التثبيت لأنك لا تدري كيف يختم لك هذه الرسالة تصلك مثل هذا العديد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدعو يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا الآخرة العفو والعافية إذا عفى الله عنك وأعطاك العافية في الدنيا ماذا تريد بعد ذلك بعض الناس ما يستشعر قيمة هذه النعم الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل لنا رسائل ومن ذلك يرسل انه يستعيذ عليه الصلاه والسلام من هذه الافات ليعطينا رساله ان نتفقد انفسنا هل نحن مصابون بهذه الامراض او لا ايها الاخوه الكرام الذي يصاب بهذا المرض لابد ان يعلم ان هذا المرض سيحول بينه وبين تحقيق الهدف الذي من اجله خلقه الله جل جلاله وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون كيف يعبدون وهم كسالى لا يمكن العباده فيها مشق ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حفه الجنه بالمكاره الجنه من اراد ان يدخلها لابد ان يقهر نفسه لابد ان ياخذ بيده وبقوه الى الجنه يدخل الجنه اقوام يقادون اليها بالسلاسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه لا يدخلها النائمون والكسالى واصحاب الترف واصحاب التفاهات لا يدخلها اصحاب الجد والعزيمه الذين قتل اكثرهم في سبيل الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المرء ايها الاخوه دون عمل لا يساوي شيئا مقامك عند الله على قدر عملك ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون ثانيا يا اخى المسلم لا ترهق نفسك بالتكاليف الشاقه التي لا تطاق لانه في بعض الاحيان قد يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق فتحصل عنده ردة فعل عنيفه فيسئم من العمل ويتركه ويتجه الى بساط الكسل ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تمل وقال عليه الصلاه والسلام ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل ثالثاً يا أخ المسلم تعرف على طاقاتك اعرف مواهبك استفد مما أو دعه الله عز وجل فيك كثير من الناس لا يعرفون مواهبهم ولا يعرفون طاقاتهم دفنوها وقتلوها بالكسل والخمول وعدم العمل رابعاً وأخيراً اطلعوا أيها الإخوة على سير العظماء وأصحاب الهمم العالية لتروا ماذا أحدثوا في هذا الكون ماذا احدث في هذا العالم وعلى راسهم سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام ماذا فعل عليه الصلاه والسلام غير العالم كله عليه الصلاه والسلام في سنين في سنين بتاييد من الله لكن صدق الله الله اعلم حيث يجعل رسالته اختاره ربنا عز وجل من الخلق كلهم فكان الاختيار على هذا الانسان العظيم الذي صار مضرب مثلا لكثير حتى من الكفار المنصفين العالم ايها الاخوه مليء بالقدوات حتى في امور الدنيا يوجد من غير المسلم من الكفار من احدث اشياء عجيبه في هذه الحياه الدنيا غيروا اشياء وحصلوا مكاسب نعم هي دنيويه لكن بالجد والعزيمه وقاوموا الكسل وهناك شعوب ايها الاخوه من قرى سيرتها وعرف ما قامت به يدرك هذه الحقيقه كيف ان كثيرا من الناس عندهم هذه العزيمه التي يحققون بها ما يصبون اليه ونحن اول ما نريد ان نحققه هو الجنه الجنه ايها الاخوه من عرف الجنه وطمع فيها والله لا يعرف الكسل كيف يكسل مسلم وهو يسمع قول الله تعالى ففروا الى الله ففروا تامل في كلمه فروا ليس مشيا فروا الى الله هذا في عمل الاخره اما عمل الدنيا فتامل في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور نسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اننا نعوذ بك من العجز والكسل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 وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انا نسالك باسماك الحسنى وصفاتك العلا اللهم انزل عذابك ورجذك على طاغيه الشام وجنوده اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم عجل عقوبتهم واقر اعيننا اهل السنه في كل مكان بنجاتهم وحفظهم انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ولاه امورنا اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مباركا نافعا غير ضار انك على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين